شرا علينا يا ام طبنا جتنا استت فرج معيد ولابس الزينه واحنا ستور والله ستور نيدنا نمسى اللي فات استور والله استور نايد سمونا بين امي هوارج دين حربية وكلها ضغان بدري وهالحالة وانا مطلوب من ملاحظ العلوة آذار علي يتلوى على الناق قيد والمرض ماذي بالقيد انجي رح ساقو لو ها يلتي بطفال معتاق لو وانيب اطفال معتاقرين ياهو اللي بتلي بالواي وما عندي عوين وياي طفلة تريد من الماي لو ذيك الطفلة ما عدها من يشيل كل هشه الحجل تحكين فتقلب وش عبتني چان عظم بعد عندك يا زين بلا تخبريني صراحه روحي يا محزونه ودي راح هش مرمر يا محزونه وداهشتيني فطر قلبي به التعدى هالمصيبه هدت حزن بالقلب وزاد عندك خبر بمحمد بعدكم ما هيج علي تقاسي منها عدو اليان سمات اللي تي في التحشان او مرجان هالعلم قل لو طبعت المجلس يا اخويا ما وصلت الهير يا محمد ما تازينا جالس خامر تدخل كل نبحى بالمجتوفين كانت تريد أفصلها كل نبحى بالمجتوفين كانت تريد أفصلها كراسب مجلس الصوبة مصفوف وشمال يمين وحنا وقوف وصب العين طشت الذهب به الراس بمنديل ويوي شلون افصل لك ما صايبه مهجوره وبلي فراش نتوسد ترايب هواي ما تجف فاطمه بيها ما حد من الجرايمها ما تجف فاطمه بيها ما من جرايب هواي علي هوجت ايتامي بلا ضافع ولا محامي صرح ابوق قدامي بذاك الحال ما تقلي شلون البصر والحيلوان